بسم الله الرحمن الرحيم و الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إ ن عذاب ربك لواقع م ا دافع له من ي و م تمور ا ل س م م ا ء و ر ا وتسير ا ل ج ب ا ل س ي ر ا ف و ي ل يومئذ ل ل م ك ذ ب ي ن ا ل ذ ي في ن هم خ و ض م ا ل ى ن ا ر جهنم دعا هذه دعا ا ل ن ا ر ا ل ت ي ك ه بها ت ك ذ ب و ن أ ف س و ع ه ا ل ن ل و ا ص ب ر و ل س و ا ء ع ل ي ك م إنما ت ج و ن م ا كنتم ت م ع ل و ن إن ا ل م ت ق ي ن ن في ج ا ه ف ر ك ه ن ب م ا آ ت ا ه م ربهم ووقاهم ر ب ه م ع ذ ا ا ب ل ج ح ي م ه غ ي ش ر ب و ا ه ن ي ئ ا بما ك ن ت م ت ع م ل و ن متكئين مصفوفة على سور ز و ج ن ا ه م بحور ن ع ي والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين و أ م د د ن ا ه م بفاكهه ولحم من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 م ل في أ ه ل ن ا مشفقين فمن ا ل ل ل ه ع ي ن ا ووقعنا ع ا ذ ب ا ل س م من و ن إنا كنا ق ب ل ن د ع و هو ه إنه ا ل ب ر ا ل ر فذكر ح ي م م ف ا أنت بنعمة ربك بكاهن ربك و ل ا م ج ن و ن ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ إن ك ا ن و ا ص ا د ق ي ن أم خ ل ق و ا من س ي ر شيء أم هم ا ل خ ا ل ق و ن أ م خ ل ق ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض بل ل ا ي ق م و ن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 أ م عندهم الغيب فهم الغيب ي ب ك ت و ن أم ي ي ر د و ن ك ي د ا ف ا ل ذ ي ن ك ر ا ب ل ك ي د و ن أم ل ه م إ ل ه غير الاسلاميه ل الله وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون